من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو اسبوعا أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالامامي والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولده والمقادير كالفرسخي وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد بس ظرف بوقت كا بمصطلحي اعمتر المفعول فيه شون كا مفعول فيه ابيتدو بشوا ظرف زمان وظرف مكان لابر اوي هيج حدث اكنية الا لا ظرف ك زمانة يان ضرفيك كمكان الرؤدة حدث يالشين الرؤدة كخوا خلقيك ذو ايان لكاتيك ومخلوق مربوط بزمان ومكانه هو خلقا لبرأو الضرف ذو بشر ضر في زمان وضر في مكان بيوثرا مفعول فيه <تصفيق> لبرأو حدث فيه حيا ضر زمان وضر مكان وهو ما سلط عليه عامل لروي نحوه أو منصوبه كعاملك لجمله تو عملي دوله شيء لظرفك عمل نصب وهو ما سلط عليه عامل في أو على معنى فيه يعني تقديري معنى شئ معنى فيه يعني مفعول به نيا هاد النصب كذبت تبيت مفعول فيه لا الا معناه ظرفيه ايتها هذ بون منا يوم الخميس يعني الصيامك لانه يوم الخميس يوم الخميس غرتله لشينا صيامك يوم الخميس غرتله للصيامك يعني اشتكلنا واشتي ترا بو بوننا اا بلي خفت يوما خفتو يوما للروج ترسا أملها مرّ وجه يخافون يوماً أو كاتم مفعول به يخافون يوما يعني يخ أو يخافون نفس اليوم من أوله إلى آخره نكفي شيء منه لنهاية الرسال. بويبو مفرق لبين مفعول به لجل مفعول فيه أكلات وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه أو معنى كيتي من اسم الزمان نبات دو بشر اسمي زمان كصمت يوم الخميس او حينا او اسبوع يوم الخميس سلكي سكلمه هنا وتوا ام سكلمه لا مقصوده ام سكلمه لا مقصوده هي مختصة مختصه يوم الخميس مختص بروجيكه حينا مبهمه واسبوع كمعدوده واسم زمان بيت امس بالشبوه المختص والمبهم والمعدود خش الى شرحه هنااتي او اسم مكان مبهم وهو الجهات الست لظرفي زمانه لظرفي زمانه اقر مبهم بيت يان مختص بيت يان معدود بيت هل بيت الظرفي زماني اصطلاحي يعني هل لبابي ظرفي زماني نحويه لصلاحي ريت يعني بظرف حسابي لا بوكره اما اسمي مكان ابي مبهم بيت انجال اصطلاحي نحوي في اوترشي ظرف بون منا مسجدنا كبير مسجدنا شون إعرابك له مبتدأ مسجدنا كبير بو مسجدنا كبير مبتدأ إعرابك لنال ضرفي زمن قضرفة مسجد ضرفة لبدأ وضرفي مكان أقر مختصبو يعني نبو لاصلاحي نحو بضرفي مكان حسابناكي هناك جمله سايبوكي مررت بالمسجد مررت فعل فاعل بالمسجد جار ومجرور المسجد اسم مجرور حساب ظرفي بوناكي حرت شنو شو ظرفا شونيكه ظرف شوني مكان دبرشي <تصفيق> اللي بداوا اسمي مكان اجر مختص ومختصي شويت شو هادشوي دياري كراوي هبي للذهنه اما أما اجر مبهم بو أو كتاب بظر في مكان صلاحي حسيه بويا لا اسم زمانا ألا من اسم زمان كصمت يوم الخميسي أو حين أو أسبوع أو اسم مكان مبهم بس لا اسم مكان ألا مبهم وهو الجهات الست ششر وقيه امام فوق يمين سيني هنا و او سينكي تريش على و اكسي هن و اكسي هن الامام والفوق واليمين وعكسهن يعني او شاشه او سي و اكسكرشي و نحوي نحو اوش هر شيء كبيت جاري واحد الفاضي ترمان هي هرب الفاضي جهات الست نوزن الدقيه بالامچيه لو الفاضا نشنين امام وفوق ويمين خلف تحت يسار نين الفاضي ثنين قريب لو قريب لو الفاضان بوي الفاضي جهات الست تنهش شني شش ينزور معروفا امام فوق يمين خلف تحت يسار الفاضي الشيء نشرح كي ان شاء الله اخوانين هذا الفاضي جهات السته بلام زور معروفين اكو قوانين تر لا الفاضي <تصفيق> لنحو الفاضي جهات نحو الفاظ الجهاد شيء هنا وعند ولده عند ولده هذا بمعنى عند دي والمقادير, والمقادير كالفرسخ والمقادير كالفرسخ مقادير جمع مقداره مقدار أو او مسافية ك لنمونا كاني مثال فساخي جوة 8 كيلو متر يكوش حصده النومة التقدير كلاوة اوش ضرفي مكانة ضرفي مكانة وما صيغ من مصدر عامله <تصفيق> اسمي مكانك مشتقبه اسمي زمان ومكان من هي سماعية وكو امانيك باس من امام فوق يمين لدا عنده اما مكانا <تصفيق> سماعين أما اسمي مكانيش أتواني اشتقاق كين قياسا حمو كلميك بشروطة كان يخويوك بلا صرف خين راوة أتواني اسمي مكان بويا حاروكو فرقي كيش أوانيك سماعين زوجة البيانة في الظرف أو هيك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمي مكان قعدت اسمك زيد اسمك مقعدة اسمي اسمك يعني اسمك اسمك قعدت اسمك زيد اسمك اسمي اسمك كابو اسمك اسمك اسمك على والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو اسبوعا او اسم مكان ترقيم السير رقم دانا وياك دوسة أو ترقيم غلطة او ترقيم محقق دوتي ترقيمش غلطة أبو ستا لنا الشبيني ترقيم كبير اسم زمان وازلي من اسم زمان وازل بنا قيشة اسوء او اسم مكان مبهم يكم وهو الجهات الست او بكرر رقم يك والمقادير بكرر رقم دو وما صيغة من مصدر عامله بكرر رقم ست تلقي ما كيف محقق غلطة أينا مؤلف إساءي بني للشرحكية خوي بوش شويق ساكا كباس ما كده الله أعلم للشرحكية فالمئة الرابع من المفعولات تشارمشد لمفعولات كمنصوبات المفعول فيه وهو المسمى ضرفا وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك صمت يوم الخميس جلست أمامك أبقى تماشاكين صيامك اللي يوم خميس بيشوكتلا جلوسكش لأمام بيشوكتلا أمام امام الظرفيك بو جلوس لأمامي أوه. بو أما التقديري معناي فيها لنونك يعني جلست في أمامك صمت في يوم الخميس <تصفيق> لروي عملي نحوي شواء عامل ومعمول نظري عامل ومعمول يوما ظرف منصوبة عاملكي فعلكي جاء أقر فعلك بيت مشتخ يعني من الفعل بيت كاسمي فاعلو أواني ترا هل عاملي ظرفة كانت شين فعليان مشتقاتي تق... مش وعلم مما ذكرته انه ليس من الظروف يوما وحيث من قوله تعالى انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا تخريري بيشول لو تقديمي كقدم وكله بيشوا بيشو بيشو باسمك يومن وحيث لم هنالك استبد بسكم شنين ورفين حرفا يوم خي ظرفه حيث خي ظرفه فلام جمله لبر او الشرط الشرط كان فيت ناب نظرف اكو ان نخاف ان نخاف من ربنا يوما ابوسن شديدا, شديدا. قمطرير شديدا اگر قمطريد بشديد بيت او كتا نار حتي يعني رجعك في منفتح وخورش نيبسار خاونا كان أنجاه شديد في العبسه يا عبوسه قم طليرا أي شديدا نخاف من ربنا يوما يعني يخافون من اليوم كله لا في, في جزء من اليوم بو يتقدير في يعني يخافون من نفس اليوم، وقوله تعالى تزور ذماء بأعجت لب بظرف جاكرته ولا مفعول به، وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث حيث ضرفة خوي الأصله بلان سيرك اللي مفعول به بو فإنهما وإن كان زمانا ومكانا يعني يوما لأمثالي كما زمانا وحيث مكانا لكنهما ليس على معنى فيه تقدير معنى فيانتينية وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم لأمثالي كما وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالات فيه يعني الله أعلم حيث أعلموا مفعول به يبو أعلم وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم لبدو الله أعلم الله مبتدأ أعلم خبرة أعلم اسمي تفضيلة يعني فعلنيا فعلنيا الله أعلم أعلم اسم تفضيلة نك أعلم أنا خبر الله من أزعم بمعنى نية أعلموا يعني هم زي كه هم زي مضارع النية أما فعلنيا كلمة أعلم وإنما اسم تفضيلة خبري الله لفض الجلالة بلن هر أم كلمة خوي أعلم دليل للسر كلمائك كفعلش مقدره فعلش مقدره ام تفسيري اكاد تقديرك هي يعلم يعني الله يعلم حيث يجعل يعني الله اعلم يعلم حيث يجعل رسالته وقدرك ايش تبين بوشه ويالله وعامل حيث فعل مقدر يعني محذوف دل عليه اعلم يعني في الكلام <تصفيق> أي يعلم حيث يجعل رسالاته وأنه ليس منهما أيضا أو أبدو مثالي باسكت وهروها آياتش نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن عليه وانه ليس منهما ايضا نحو ان تنجحوهن من قوله تعالى وترغبون ان تنجحوهن لانه وان كان على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا يعني وترغبون ترغبون نكاحهن, ترغبون نكاحهن يعني رغبا زمانيه عربية بمعنى في بمعنى عن جديد رغب فيه يعني حزي لك رغب عنه يعني حزي لينك رغب لاب الست النكاح مرغوب وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون في نكاحهن أم أن تنكيحوهن مجرورة بحرفك جر محذوف وترغبون في نكاحهن ولو تقدير شي فيتيا. لكن كلمة كدوية أن لقل وما دخلت عليه ظرف نية ما دم ظرف نية لابد ظرف ناخن ريت كاو أبيض ظرف بيو تقدير فيج بيت ما بستيقوية <تصفيق> واعلم أن جميع جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية أسماء الزمان وطمان تقيد ناخره بمبهم يعني مختص ضر زمان مبهم به مختص به هل هم اصطلاحا اتواني أتوني بيك كتير ظرفي زمان اللباب ضر في زمان نحو أخرنجد لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم يعني بنيب الله يوكو اسم مكان بتنهى مبهمك به الظر ونعني بالمختص فبسم الله مختصي لضر في زمان ما يقع جوابا لمتا هل تشتيك لظرفي زمانه بمتى سؤالي البارك لا جوابي متى كيوم الخميس متى يوم الخميس او بيوت مختص مختص داريك لا شئ كتابتي ودانا لا هل تشتيك ايش بوب جوابي كم و بالمعدود ما يقع جوابا لكم الاسبوع سيك حاضر رجل شهر سير رجل يعني ينبسطوني شرعا حول صانعك امانيكا بجوابي كم دين وانا معدود وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما هنا ابن جوابي متى ن ابن جوابي كم هاتشيك شيء زمان ور في الزمان نبون جوابي ادوانه في المبهم كالحين كاتيك وقت كات دارينيا مخ ن مختصاا نعددا وان اسماء المكان لا ينتصب منها شيء على الظرفيه الا ما كان مبهما اما ظرفي مكان ابي شيء بيت مبهمه بي. بون من غرفه ظرف مكان يعني بالامس لديي نبيت للاصلاح على نحو لباب ظرفنا نا خندي حد مختص بين ظرفي مكان ل بابي ضرف ناقرث بظرف حساب ناقرث والمبهم ثلاثة أنواع أحدهما أحدها أسماء الجهات الست وهي الفوق والتحت والأعلى تماشوا الأعلى علاش الفرض الجهات ست بلان اللفظ معروف كانين الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمان مرجني هر حصر بن لوك عكس أكس عكس كاني باسكت الأمام والفوق اليمين والله ما وانزور معروف ترن أواني ترين أو لون كم تير. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وفوقه وفوق كل ذي علم عليم قد جعل ربكي تحتك سريعة تحتك سريعة جو نهر ما كجدول أوكي كمبلات برو أو سريعة نهر ما صغير قد جعل ربكي تحتك سريعة واعتي والركب أسفل منكم والركب ك يد جسم من بولا پیشل لخار ي انا والركب اسفل منكم اسفل ظرفا وترى الشمس اذا طلعت وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين اذا غربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس اذا طلعت تزاور يعني تميل عن كهفه ان اجد قرعه حاضر شي بوشو حاضر شي كني اشكوتكا او هابو يعني او حنا بو خرك اللي بدل دوشك قرعه ابو هر ليبدت مشت عن دورك مشيت علمي في الزاي وقوتها تك او خدر في ثماي رساندو يعني اي جنينات بوشو وخرك خطوه خرك نشت نو جند يعني بدال العشكان تزاوروا بالشواء اشكلتك او هبو يعني خورني يطوليره شولوش خورنيتو اماش بالغي نسل اوي كام ليش انسان اگر مرت يعني خويلكوت يعني نجولكوت كوملش لوست في زينه بيسي بشوني شي هي فين كو سرد كوم العلوم برجمش تاء ام ايتها علوم طبيعي وكاله وترى الشمس اذا طلعت تزاور اي تميلو عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تتجاوزهم تتجاوزهم تقرضهم أي تتجاوزهم ذات الشمال. لا لا إملأ لا أو لا لا راسي شوا لا شبي شوا فلا تصيبهم البتة يعني قطعا خرني دا وليا وهم في فجوة منه. يعني لا لا قل اوشا خوري ان هواج داولين ماشي خوي شتيت وهم في فجوه من خرج لين دا بالام بي خسنوقي كو دايق بي غورفي دا. دا وهم في فجوة منه فجوه بانمنا لو دي دا. يعني أرزيت. يعني هينيك بوا هوايش قتوني نخور اللي داون شونا كان في انك بوا هواش قتوني بوا اي نرزين ودوا اي اوش امديو اوديوش كلهاون يعني كوم الله فواعدين ما شاء الله وهم في فجوة منه بوا هوايش ساد اللي عمداد وكو مفسرون الله ينالهم برد الريح ونسيمها عموما شايدة كيمة ذات الشمال وذات اليمين لألفاظ واجهات الست واجهات الست وكان وراءهم ملك ملك وكان وراءهم ملك لا آية هل كهف وراءهم وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا من حيث الجهات ستة لكن ألفاظها كثيرة الفاضل الجهات تنحى ستنيه جهات خوي شش روهيا بالان الفاضل كان زيترن ويلحق باسماء الجهات ما اشبهها في شده الابهام هندك الفاضل الحياه ملحقا باسماء الجهات لبل ولا ابهام لواناتن والاحتياج الى ما يبين معناها كعند ولد كابو أما بشية كما أسماء الجهات الست والملحق بها مبهم للظروف أمانا الثاني أسماء مقادير المساحات أسماء مقادير المساحات مقدارك أخوي مقدارك أخوي شنك اسم مقدارك تعامل هذا هو ملف واحد من الملف واحد من الملف واحد من الملف واحد من الملف واحد من الملف واحد من فرسخ 10 ميل و 12 زملوش شتت ماوت هذا طلب ولادنا شنبوا المقاليك فرسخ او سميله والميل كيلومتر 600 متر بس ماكدوا والبريد 12 ميلا بريد يك دونزه ميلا كما في المصباح المنير والد وخلاف الشيء تياهية. على هندك كتب الفقهية كتب حديث يعني. أو أنا خير أنه منازل الطريق. هناك بخناك أجل تدو إيذان شيء سرح البريد في تريد منزلة يا المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق. او مسافيك لده وحتى طاقتك ب بيد الرب كيفا خطو حيوانك تو الرب كيف دواي عي... اثر من او مسافايه بيوتو بعيد كدو, كدو لمصباح المنير دوان زميل 20 <تصفيق> نگاه تی بیست کیلومتر، اما قناریکا، قناریکا. این دیره با کی اکات؟ باعندور؟ فعلا نه في با حیوانی که بشوفی علی نسان پی بیست به اگر کمتریج نبی. سانی جرآن ناز من الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله. حتی کیش کی بیت اشتیاق ما كان مشتقا من مصدر عامله. حتی اشتیاق بکن. لا مصدر عاملك لفعله كجلست مجلس سمعجلس مشتق لجلسة جلست مجلس زيد فالمجلس مشتقل من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلس قال الله تعالى وأن كنا يعني حكايه حكاية كنا نقعد منها مقاعد مقاعد جمع مقعد مقاعد للسمع ولو قلت <تصفيق> ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمر لم يصح ان أبيل المشتق بلتي لفعلك أخوي لعاملك ذهبت مجلس ذهبت مجلس أسبب موتى جلست مجلس زيد فلان ذهبت مجلس مشتقني لعاملك أخوي أو جلست مذهب عمر لم يصح لاختلاف في مصدر اسم المكان ومصدر عامله ذرو واضح الحمد لله أما ضرفي زمان ومكان وما بس كده أو فرقه كذرو واضح كاسم مكان أبيشي بيت مختص نبيت ضر في مكان بيه مختصنا بيقولوا مسجد وغرفه أوانيك بس ما ومختصش او ما له حدود وصورة معينة في الواقع ديوالي كي نهاية بلان أويك صورو حدود بيت في الخارج أول شيء أو بتنمو والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو اريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيله وأنا سائر والنيله <تصفيق> والمفعول معه إيكي كتلا مفعولات المفعول معه أمش بريت يالك شيء اسم أبيت شيء بيت أبيت اسم بيت وكو واوي معي كاتي خوي وثمان هرفع لك لدواي واوي معي هات مضمرة بان وشروطي من بسكت نأ. مفعول معه لقل واوي معيك لنواصب ولا جوازم بخين راشتي كتيرا. مفعول معه اسمه. أبي اسم بيت. وهو اسم أما شرطك فضلة أبي عمدن بيت. يعني مبتدأ وخبر فعل وفاعل. نأ. وهو اسم فضلة بعد واو لدوي واوي كيش بيت. وواو كش ما بس بواواك عطفنا بيه أريد بيه التنصيص على المعية يعني هاتي بو بيه نصب لسر معناي معي نكلا معناي شي عطف <تصفيق> مسبوقة بفعل أبيه فعلي كيش لبهش وروشت روشت بيه بيه تعامل أو ما فيه حروف هو معناه يان كلميك روشت بيت ولكن بالفعل بيت فيه حروفه ومعناه يعني هو هو هو هو هو هو هو سائر السائر هو فيه حروف هو وفيه معناه هو حروفه سين هو هو هاتوا والسائر هو اسمي هو من معنى السير كابو أبيت شي بيت أبي حروف معناكي هابيت أقل حروف معناكي هبو أو كاتا لكو اسم فاعل ما بستا أو كاتا همان يشتبو أكاد باب زين اللي شار حكي فرمي خرج بذكر الاسم الفعل كاتي ألين مفعول معه مفعول معه ويكي كلا مفعولات ويكي كلا منصوبات كوثمان اسم فعلات شتذلوا أو فعلي كالدواي واوهات وكن مني في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن بفتحه هنا يأتي لأنك كانت خويتمان بسي الشيء وآخرين ذاتها لا تأكل السمك وتشرب لا تأكل السمك وتشرب بجزم ولا تأكل السمك وتشرب اللبن أمي هنا تواوى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 أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا هرشا معني نيجم تيايا هرشا مع بلام لا في فينا مفعول معه ولا يسمى مفعولا معه بو لكونه ليس اسما اما ما أبي اسم بيت وأن تشرب فعلا هرشا وأن تشرب أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ابن اسمك فلان مفعول معه آقاتاً لابد معه أبي اسمي كي صريح بيت أبي اسمي كي صريح بي أنجة أنجة بيت أنجا مفعول معه إصطلاحاً والجملة الحالية وشي <تصفيق> ششتذروا جملي حالي ششتذروا حرب بذكر اسم كوتناً وهو اسم لتعريفك جملي حالي ششتذروا في نحوي جاء زيد جاء زيد فعل وفعل والشمس طالعة أبيني لدوى ووكا اسم اسمشاته بلام والشمس طالعة جمليك جمليك فعلية جاء الزيد والشمس طالعة فإنه وإن كان المعنى في قولك جاء الزيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك ليس باسم لبقى جملة كبيرة كوا، جملة كبيرة كوا أو معنى بودا حر. لبرو اسم يكنيب تنه، معنى كش ليك نزيبه حر بمفعول معه حساب ناكله. وان كان المعنى في قولك جاء زيد مع طلوع الشمس؟ يعني تو من علي سرت والنيلة يا سرت والجبله يابون من اجا زيد مع طلوع الشمس هاتش المعنى كان لي نزي كان زيد حطو خريش حب لما مفعول معه نزيكه بلام لبرئه وي جمله يكن او معناها ادا اسم مجنبهنها او معنى بدا لما بنيه وان كان المعنى في قولك جاء زيد مع طلوع الشمس المفعول معه هيتيا معناك برامل اسم نيا بمفعول معه حسابناك إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة كابو بقيدي اسم أو دوشتت شن ذلو فعلك كابأني مضمرا وابمعي ببيت وجمليش حالي أشن ذلو وبذكر الفضلة بقيدي فضلة تعريفك وبذكر الفضلة ما بعد الواوي في نحوي اشترك زيد وعمر اشترك زيد اشترك زيد فعل وفاعل وعمر واو حرف عطف عمر معطوف على المرفوع مرفوع بلام آية عمر بام معطوف يش بيت فضليه فضلنيه بتعي مثالي مثال شبه، شون كم اشترك كناه اشتركة، اشتركة. تو اشترك, أجر اشترك عمر لا بيبله اشتركة زيد. مع من؟ مع من اشترك؟ اشتركة زيد ون عمر. فإنه عمدة، لأن الفعلة أم فعلة لا يستغني عنه، يعني ام فعلة لا يستغني عنه. لا يقال اشترك زيد يعني لا يقال اشترك زيد ويراد به اشترك زيد وعمر يعني به يعني بتنها وعمر نيني أبي عمري قال لأن الاشتراك لا يتأتى يعني لا يحصل إلا بين اثنين لا يتأتى يعني لا يتهيأ لا يتحصل إلا بين اثنين اشتراك ما اشتراك أبلا بين دوانا بيت كابو با قيد فضلا تشيش وذلوا أو عطفي كهيا وبذكر الفضلة ما بعد الواو أما حرشان يكواش بلان تشي حساب ناكله بمفعول معه وحسابناك وبذكر الواو ما بعد مع كوتمان وا بعد واو وهو اسم فضلة بعد واو وبذكر الواي ما بعد معه بولمنا اقل المثالي كمعاهات نحو جاءني زيد مع عمر جاءني زيد سي لو كاتيك زيد هاتوا تماشا لو كاتيك زيد هاتوا بولايما عمريش هاتوا معناي معي تيايا بلا مادام بأدات معك بواونك ذاوا و... او كاتلا اصطلاحا نحو بام مفعول معه حساب ناكره وما بعد الباء <تصفيق> بعت كدارة بأثاثها يعني مع أثاثها هم إيش بسته الله بذكر الواي ما بعد معه وبذكر الواي ما بعد الماء باء هواي كله دواء دواء عوديات الله بعت كدارة بأسافيه يعني ما الله كم في فروشتي بلو متعاكش في فروش مع متعيها كل الدوايب أخذت هرتش معنى المعيتي جاء بلام الصلاحا بمفعول ما هو حساب ناكرة وبذكر إرادة التنصيص على المعيتي نحو جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر لما موت من أباء أو مثالي كاليد بمفعول معه يعني نصا بمعيبه يعني إمكان نبي بو عطف حسابك له سيء مثالي جاء الزيد وعمر أكريت بيك هنا معطوف جاء الزيد وجاء عمر بلام أقبلين جاء الزيد وعمر أقبلين جاء الزيد والجبل سسرت والجبل سيرتو والجبل من رشتمو أواقيش أواقل له يا سيرتو والجبل ظاهرا واقعا السشاخ واستوى بنظرت روشنيته مقارنة بروشنيته بو يكوت السيرتو والجبل أما نص لساشي معي بلا موت جاء زيد وعمر لبرو امكانا زيتش هر هاتبي وعمرش هر هاتبي ما دام إرادية تنصيص على المعيّة يعني يعني نصبة بو معيّة أو كات أو نابت نبي بلنشيا معيّة بيقولين عطفة يعني هاد الشيء هلا قدرت بقراءن جاء زيد وعمر إذا أريد مجرد العطف بويخوي الله إذا أريد مجرد عطف اجر عطف معي إشتباه أو كات جاء زيد وعمر عموما وقولي مسبوقة إلى آخره. وبعد واو أريد بها التنصيص على المعنية مسبوقة بفعل. بيان لشرط المفعول ما أما شرط كانتي وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه. أباك عملك فعلك لبيش رشتبات. يان كلميك رشتبات اسمك رشتبات. فيه معنى الفعل أي الحدث وحروفه وأدواته وحروفه فالأول كقولك سرت فعله سرت والنيله من روشتم نيلهبو يعني بلاء النيلة روشتم وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم نك اجمعوا نك اجمع اجمع جمع يجمع اجمعنا اجمع من النية من العزم اجمع امركم يعني اعزموا اجمعوا امركم وشركاءكم شركاءكم سله كمفعوله مفعول معه اجمعوا فعل اكيد اجمعوا امركم وشركاءكم <تصفيق> او حازه كمعجته ليب نك اج امركم وشا قبل ايجمعوا امركم وشركائكم او مفعول ومعطوفة. امركم. يعني تواضلي خوتان دا عزمتان هبي مفعول معه والثاني كقولك بوي خلاف لا اصول فقه باسم كيف كاتب خليل بن ترمبي كلمه اجمع يجمع يا اجماع من الجمع يا من العزم من العزم يا من الجمع ينهى دكان فاجمع امركم وشركاءكم والثاني كقولك انا سائر والنيله انا سائر هل يقوى يا ولي انا سرت ونيله ما دام فيه معنى الفعل وحروفه معنا الفعل وحروفه أو كاتا هرشياء هر مفعول معهوي بدر سبات ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته كل رجل وضيعته كل رجل مبتدا كل مبتدا وهو مضاف رجل مضاف إليه وضيعته وهو حرف عطفة وضيعته معطوف على كل. كاتي خوي بس ما كل رجل وضيعته معطوف على كل. و والخبر محوظ بس ما نكد. تقديره مخرونان. أتمنى كل رجل وضيعته مخرونان. يعني ضيعت ما حرفه مهنة. كل رجل ومهنته مخرونان. هم كاسيل قال مهنة يا خويتي. كل رجل وضيعته مخرونان. وضيعته خلافا للصيمري صيمري ناوي عبد الله كري علي كري إسحاق الصيمري هو عبد الله بن علي بن إسحاق أبو محمد كان عالما بالنحو. قدم مصر وأخذ عنه شيء من اللغة قدم مصر وأخذ عنه شيء من اللغة له التبصر في النحو كيف يبنى التبصره بصري يامبيا لنحو أحسن فيه الأخذ على مثب البصريين بوشي كل رجل وضيعته مفعول معه نية. لا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته بو لأنك لم تذكر فعلا لأنك لم تذكر فعلا كل رجل وضيعته نابت فعلني، مش هيك مسبوق بالفعل، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. كلمة يجين الرجتو اسم فعل بيت. كل رجل وضيعته تانية. وكذلك لا يجوز هذا لك واباك هذا لك. هذا مبتدا. لك جار مجرور متعلقان بخبر. هذا لك مجمل لا وخبر. دين سر هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هذا لك هو هو هو هو هو هو هذا لك هو هو هو هو هو هو هو هو ولأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه هذا ناتو يبغي هذا لك وأباك بلي أباك مفعول معه هو بو هذا معنى فعل ثابت ما معنى أشير قيناب معنى فعل ثابت يا فيه معنى الفعل وحروفه قوم قيد زور مهمة أبيه فعلك رشبت يان اسم يغروشت فيه معنى الفعل وحروف الفعل وقد يجب النصب بوستين باشوستي ترسينك اخو نوئر هما فاق بنبارك الله فيكم و صلى الله عليه